قال لأخ البعض يذكر هذا حنيفة بقوله أبو جيفه قال لهذا مباب الجرح هذا موجود في بعض عبارات المتقدمين لكن الذي يظهر ما يحتاج إليه مثل هذا الآن يعني يحملون عليك حملة شرسه اذكر ما قاله الائمه فيه وما ترى انه ربما يحدث فتنه أو تحصل منه مفسده عليك او على دعوتك والحاجه اليه مثل هذه بعض الحاجات ما يعني ليست باهميه كبيره في بعض الاماكن ما تحتاج اليه اذا رايت من يغلو فيه بحنيفة في ابي حنيفه ويرفع فوق منزلته ويعظمه كر له وقال اقوالا اما الجرح فيه جرحه التعديل اما والحاله يعني عدم ذلك ما تحتاج الى هذا ان شاء الله ولا يفهم من ذلك أنه لا تذكر هذه الاقوال في اي يعني في موطن اخر تذكر هذه ما زالت من كتب الجرح والتعديل ومن العلم تذكر لطلبه العلم ويبين على حسب الحاجه على حسب الحاجه ولا يجعل الإنسان ديدنه ابو حنيفه وهذا نقاش وجدال من اجل ابي حنيفه وهكذا ما يحتاج الى هذا الإنسان يطلب الإنسان العلم وكفى بعض الناس يقولون إذا مر النصف من شعبان لا يصوم الشخص فهل هذا صحيح؟ يا حديث في كلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم كان الشخص لو عاده صوم الاثنين والخميس وهكذا أو ثلاثة أيام كل شهر أو يوما ويوما يوم بيوم لا بأس بذلك وإذا أراد أن يصوم الذي يظهر جواز ذلك لكن لا يكون يعني لا يصوم صوما يقصد به استقبال رمضان وهكذا يعني كما في حديث عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى بالقاسم ايضا حديث ابي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين الا صوما كان يصومه أحدكم ما اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية ما اسمه ابن عبد الحليم ابن من ابن عبد السلام ابن تيمية يده المجد ابن تيمية صاحب كتاب تقل الاخبار الذي شرح الشوكاني في نيل الأوطار ما كون يد شيخ الإسلام شيخ الإسلام تيمية نعم أبو العباس أحسن المنطقة المنطقة من أخبار المصطفى المشهور المنطقة لكن هذا العناء ذكرناه هو الذي على طرة نين الأوطار أبو متى ولد شيخ الإسلام 200 هذا من التاريخ الذي يحتاج الشخص ان يعرفه 600 نعم 661 شهر ربيع الأول وتوفي 728 محبوسا ظلما من من يذكر من مؤلفات شيخ الإسلام من مؤلفات شيخ الإسلام المشهورة عند من عندك الذي خلف عبد الرحمن نعم صارم رسول أحسن على شاتم الرسول ذكرنا فائدة في سبب تعريف هذا الكتاب في الدرس الماضي من يذكرها تفضل أي نعم رجل يقال له عساف النصراني سبى النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت لشيخ الاسلام يعني سجن سجنا خفيفا في ذلك الوقت بسبب أن الناس اعتدوا على هذا النصراني وعلى الأمير الذي جامعه وألف هذا الكتاب العظيم ومنها أيضا من كتبه ها آه لكن ما أحد سيوافقك على هذا ما سيوافقونك قال الأخ من كتبه مجموعة الفتاوى هل هذا صحيح كلكم موافقون ها آه عبد الرحمن آه فمجموعة الفتاوى من مؤلفه يعني مجموعة الفتاوى ما الف شيخ الإسلام هذا الكتاب وإنما جمعه العلام عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدي جمع كتب ورسائل شيخ الإسلام هو يعني متأخر في هذا المجموعه سماه مجموع الفتاوى فهو متأخر مجموع الفتاوى ولذلك إذا عزوت إلى مجموع الفتاوى لا تقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هو ما ألف في مجموع الفتاوى وإنما تقول قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى تقول قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى لأنه ليس من تأليفه وإنما جمعه كما سمعتم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النيدي رحمه الله من علماء نجد وهو من علماء نجد وتعب في جمعه تعبا عظيما لكنه ماذا يمع للأمة خيرا كثيرا وذكر أنه سافر في مقدمة الكتاب تجدون كيف تعب في جمع هذه الكتب والرسائل وسافر إلى بلدان كثيرة يجمع فتاوى شيخ الإسلام وعانه في ذلك الملك آنذاك على هذه الرحلات وجمع تلك الكنوز العظيمة جمع كنوزا عظيمة للأمة في هذا الكتاب وهناك يعني في بعض الباحثين يعملون الآن في في السعودية يعملون في جمع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام التي ليست في مجموعة الفتاوى. ومجموعة الفتاوى لم يجمع كل كتب شيخ الإسلام ورسائل هناك كتب مطبوعة ما ذكرها عبد الرحمن بن قاسم موجودة مثل منهاج السنة مثل تعارض العقل والناقل هذه الكتب ما هي مذكورة فيه إنما ذكرها من غيرها مما لم يكن قد وجد في ذلك الوقت وإخراج كتب هذا الإمام إخراج كنز عظيم للمسلمين ينبغي أن يعتنى بذلك أي بإخراج كتبه رحمه الله تعالى كتبه في زمنه وبعد موته مر عليها وقت ما الاوقات كانت تحارب كان من عنده من تلاميذ الشيخ ديستان بعض الكتب يتخفى بها وهكذا لا يظهرها يخاف على نفسه من أولئك القضاء والولا وفي زمنه كذلك في أيام حبسه كان بعض تلاميذه يؤذى بسبب ذلك حتى إن رجل هو من تلاميذ شيخ الإسلام وكان شيخا في زمنه وقال له ابن شيخ الحزامين ابن شيخ الحزامين كتب رساله إلى تلاميذ شيخ الاسلام ينصحهم فيها ويعظهم ويامرهم بجامع كتب شيخ الاسلام ومما ذكره كلمة في تلك الرساله قال فان هذا يعني معنى الكلام ان هذه الكتب سياتي سيخرج الله اناسا ما زالوا إلى الآن في أصلاب آبائهم يعرفون لهذه الكتب قدرها ويستفيدون منها وفعلا حصل ما ذكره هذا ماذا الشيخ رحمه الله أنه أخرج الله بعد ذلك من استفاد من كتب الشيخ الإسلام ونشر علمه للناس وكم من الكتب التي يذكرونها ما هي موجودة إلى الآن يذكرونها من ترجم له ابو عبد الله ابن رشيق من تلاميذ شيخ الإسلام معه رساله مطبوعه الان اسماء مؤلفات شيخ الاسلام من تيميه هذه الرساله طبعت ب يعني ماذا وكتب عليها تاليف ابن قيم الجوزيه هذا خطأ يوجد هذا في رساله طبعت في بعض الدور وكتب عليها تاليف ابن ابن قيم الجوزية وهي ليست من تاليف ابن القيم اسماء مؤلفات شيخ الاسلام انما هي من تاليف هذا عبد الله ابن رشيق قد كان يكتب لشيخ الإسلام ويجمع كتبه بل وذكروا أنه كان ذكيا في معرفة الخط حتى إن شيخ الإسلام من سرعة كتابته كانت تشكل علي أحيانا بعض الكلمات التي كتبها بيده فياتي هذا أبو عبد الله من رشيق ويعني يقرا له بعض الكلمات ذكروا هذا في ترجمته فهذه الرسالة له ذكروا كتب الشاهد أنها غير مطبوعة وغير موجودة إلى الآن قال بيان سبب تاليف هذه الرساله أي رساله نحن بصددها قال بيان سبب تاليف هذه الرساله أي رساله أي رساله عندك المريء احسن قال بين المؤلف ابن تيميه رحمه الله سبب تاليف هذه الرساله بقوله أما بعد فقد سالني ب... فقد سالني من تعينت اجابتهم أي تعينت علي إجابتهم وجبت علي إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس سمعوا منه بعض يعني هذا الذي ذكر في التدمريه في مجلس فطلبوا منه أن يدونه من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين يعني لماذا أجابهم وكتب ذلك أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين ما هما الأصلان؟ الأصل الاول في التوحيد والصفات الأصل الثاني في الشرع والقدر لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. يعني قد يحصل بعض الامور التي يختلط فيها الحق بالباطل في هذه الابواب وفي هذه في هذين الاصلين فاحتاج الى تاليف هذا الكتاب من باب البيان بيانا للهدى من الضلال الثاني اي الداعي الثاني الذي من الدواعي التي جعلته يكتب الثاني كثره اضطراب اقوال الناس فيهما نعم اختلاف الناس في هذين الأصلين والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات يعني يقول هؤلاء الذين خاضوا في هذين الأصلين في باب الصفات وعكذا باب القدر مما جعله يؤلف ويكتب أنهم خاضوا فيها بالحق تارة وبالباطل تارات هذا فيه أنه قد يخوضون قد يتكلمون بالحق لكن كلامهم بالباطل أكثر لذلك قال بالباطل تارات وبالحق تارة قال فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس ومن ثم احتيج إلى البيان إذا هذان السببان يعني ماذا جعل شيخ الإسلام تيميه يجيب هذا الذي طلب منه أن يدون ما سمعه منه في بعض المجالس السبب الأول مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين الأصل الأول في توحيد الصفات والأصل الثاني في الشرع والقدر. الأصل الثاني، الأمر الثاني كثرة اضطراب الناس فيهما أي في هذين الأصلين في باب التوحيد والصفات وفي باب الشرع والقدر ثم ابتدى به الأصل الأول الذي هو الكلام في التوحيد والصفات يعني هذا الآن الابتداء ابتداء مجمل في الامرين سيأتي الابتداء بالأصل الأول في الفصل الذي بعد هذا قال فصل الأصل الأول في الصفات لكن هذا ما زال في المقدمة قال الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر المقصود بالتوحيد ها هنا الذي قرنه بالصفات هو توحيد الربوبية توحيد الربوبية وليس التوحيد الإلهية هذه الرسالة التدمرية لم توضع لي الكلام على توحيد الإلهية في الباب الأول تكلم عليه في الأصل الثاني سياتي إن شاء الله لكن قوله الكلام في التوحيد والصفات المقصود بالتوحيد توحيد الربوبيه والمقصود بالصفات الأسماء والصفات لكن هذا من باب و ويجمع التوحيدين أي توحيد الأسماء والصفات توحيد الروبية قولهم توحيد المعرفة والإثبات هذا يعبر به ابن القيم وغيره من العلماء يقولون توحيد المعرفة والإثبات ومعنى ذلك معرفة الرب وإثبات أسمائه وصفاته معرفة الرب توحيد المعرفة أي معرفة الرب سبحانه وتعالى هذا الروبية والإثبات أي إثبات أسمائه وصفاته إثبات أسمائه وصفاته، ويقال له أيضا من التسميات التي يطلقونها على هذا الجانب التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري هو نفسه عن ربوبية والأسماء يقال التوحيد المعرفي وإثبات، ويقال التوحيد العلمي الخبري أي أنه من باب العلم لا من باب العمل، من باب العلم لا من باب العمل ما يتعلق بمر ربوبية ومر أسماء والصفات هذه من باب العلم. والخبري يعني لأنه يعتمد على الخبر من الكتاب السنة قيل له خبري وقوله هو في الشرع والقدر المقصود بالشرع توحيد الإلهية هذا القسم الثاني الآن في الأصل الثاني المقصود بالشرع توحيد الألوهية والشرع هو الأوامر والنواهي أوامر الله لعباده ونواهيه لهم هذا المقصود بالشرع والقدر معروف القدر معروف ان الله سبحانه وتعالى قدر الاشياء قبل خلقها وإيجادها سياتي الكلام عليه في الاصل الثاني طيب لماذا ابتدا شيخ الاسلام ابن تيميه بالكلام على التوحيد على ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات وقدمه على ما يتعلق بالالوهيه قالوا ابتدأ في ذلك يعني ابتدأ بالكلام على توحيد المعرفة والإثبات لأنه من باب العلم ابتدأ بالكلام على توحيد المعرفة والإثبات لأنه من باب العلم بينما توحيد الألوهية من باب العمل توحيد العبادة من باب العمل ومعلوم أن العلم مقدم على العمل العلم مقدم على العمل دليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هل هذا واضح؟ تفضل هذه الفائدة واضحة فابتدى بالكلام على توحيد المعرفة والإثبات لأنه من باب العلم وأخر الكلام على توحيد الالوهيه لأنه من باب العمل والعلم مقدم على العمل وجعل القدر داخلا في الشرع كما سياتي القدر في الأصل القدر يعني ركزوا معي الان القدر ما يتعلق بخلق الله وإيجاد المخلوقات أو العلم السابق ثم الكتابة ثم المشيئه ثم الخلق هل هي داخلة في توحيد الروبية أو في توحيد الألوهية آه. من يجيب الربوبية احسن توحيد القدر إذا جيت تنظر هو في الأصل داخل في توحيد الربوبية من حيث الخلق تعلق به بالخلق علم ثم شاء ثم كتب ثم علم ثم كتب ثم شاء ثم قدر أي خلق ثم خلق هذا من متعلقات توحيد الربوبيه فلماذا شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الرسالة تدمرية يعني اخره وقرنه قارنه بالشرع الذي هو توحيد الالهيه ذكروا من ذلك يعني ادرج القدر في الشرع قالوا يعني لماذا أدريه في الشرع مع انه من توحيد الربوبيه قالوا لان الاضطراب واقع فيه باعتبار ان من الناس من عارض من الناس من اثبت الشرع ونفى القدر من الناس من توهم معارضه الشرع لي القدر فاثبت الشرع ونفى القدر ومنهم العكس من اثبت القدر ونفى الشرع ومنهم من اثبتهم مع معا وجعل هذا تناقض وهم الابليسيه سياتي معنا كلام عليهم في اخر رساله ان شاء الله واضح هذا الان لماذا جعل الشر مع القدر لماذا جعل الشرع مع القدر مع أن القدر مما يتعلق بالربوبية السبب في ذلك هو أن الناس اختلفوا في هذين الاثنين فبعض الناس جعل الشرع معارضا للقدر يعني باختصار يقولون إذا كان قد قدر علي أن أكون كافرا فلماذا أمرني بالإيمان واضح إذا قد قدر علي الكفر فلماذا أرسل إلي الرسل وأمرني ونهاني لماذا أت... لماذا أمرني بالشرع جعلوا القدر مناقض لماذا للشرع كفعل المشركين لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا هؤلاء عارضوا بين الشرع وبين ماذا القدر المشيئة من القدر فعارضوا بين الشرع وبين القدر وجعلوا القدر حجة لدفع الشر جعلوا القدر حجه لرد الشرع قالوا ان شاء الله ما أشركنا اذن رد الشرع احتجاجا بالقدر فلما حصل الاضطراب في هذا الباب منهم من يثبت الشرع منهم من يثبت الشرع وين في القدر كما فعلت القدرية ومنهم من يثبت القدر وين الشرع ومنهم من يثبت الامرين قلنا يثبت الامرين لكن هذا تناقض ينتقد الرب على افعاله تعالى الله عما يقول الظالمون علوان كبير هذه فرقه يقال لها الابليسيه الذين اقتدوا بإبليس في هذا الجانب سياتي ذكرهم بآخر رساله فهذا هو هذه الفائدة واضحه ان شاء الله لماذا قرن الشرع بالقدر مع انه داخل في توحيد الربوبيه طيب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا كله تلخيص لمضمون التدمرية قال الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم يعني الكلام في التوحيد الصفات هو من باب من باب الخبر يعني ادلته عباره عن اخبار والخبر يقول اهل البلاغة يعني مقابل الانشاء الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا في أخبار الناس أما في أخبار الله عز وجل فكلها صدق وكلها حق طيب الشاهد من هذا أنه من باب الخبر وقوله من باب الخبر, الخبر خرج به الطلب لانهم يقسمون الكلام إلى قسمين خبر وطلب أو خبر وإنشاء يقصدون من إنشاء الطلب الطلب يعني الأمر والناهي والدعاء والاستفهام الأمور التي مجموعه في ذلك البيت مرونها مر وانهى وادعو وسهل. نعم ما هو البيت وعرض لحظه ومتمنى وارجو كذاك النفي قد كمل هذه أنواع الطلب غيرها يقال له خبر الذي هو مثل قولك قام زيد جاء عم هذه اخبار يحتمل الصدق والكذب طيب الكلام في التوحيد والصفات هل هي من باب الاخبار أو من باب الطلب الذي هو الأوامر النواهي أخبار باب الأخبار واضح هذا هي من باب الأخبار وليست من باب الطلب طيب قال الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم الاخبار في هذا الباب إما نفي أو إثبات مثال الإثبات وهو العزيز الحكيم وهو السميع العليم وهو السميع البصير هذه كله إثبات والنفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية صفا من مراد به النفي وهكذا أيضا لا لا ماذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله هذه من باب النفي فاذا المتكلم إما أن يكون كلامه إثبات أو نفي ركزوا على هذه العبارات هي في المقدمة فقط تحتاج إلى تركيز وبقيتها سهله قال الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم هل هذا واضح إلى هنا؟ المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب المخاطب عندما أقول له قام زيد إما أن يقول صدقت أو يقول ماذا كذبت إما ان يقابل هذا الخبر بالتصديق أو بالتكذيب إما بالتصديق أو بالتكذيب ففي هذا الباب طيب قال لأنه خبر عما يجب لله من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثله المخلوقات اي الاخبار قال مثال ذلك قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم هذه جمعت النفي والاثبات اين الاثبات الله لا اله الا هو الحي القيوم والنفي لا تاخذه السنه ولا نوم قال ففي قوله الله لا إله إلا هو إثبات التوحيد لكن إذا ركزتم الآن في قول الله لا إله إلا هو إثبات التوحيد توحيد ماذا؟ ها الألوهية طيب كلام شيخ الإسلام في الأصل الأول هل هو في الألوهية أو في الربوبيه في الربوبيه في الربوبية ولذلك انتقد بعضهم هذا على الشيخ بن عثيمين يعني قال تمثيل الشيخ بهذا المثال يوهم أن مراد شيخ الإسلام بالتوحيد هنا توحيد الالوهيه وليس كذلك لثلاث أمور الأمر الأول أن الشراح يقولون التوحيد المقرون بالصفات هو توحيد الربوبية الأمر الثاني أن توحيد الصفات من باب الخبر وكذلك توحيد الربوبية ولذلك فرن بينهما واما الالوهيه فهو من باب الطلب هذا الثاني الأمر الثالث أنه قد ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية في الشرع في الأصل الثاني فكان الاولى التمثيل للربوبية يعني هذا انتقاد على الشيخ واضح الانتقاد قال وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات وفي قوله لا تأخذوا سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات يعني نفي النقائص يتضمن إثبات الكمالات فمن نفى النقائص أثبت ضدها وهي أخر طيب هذا الكلام الوقت قد أتى إن شاء الله نزيده توضيحا في الدرس القادم سبحانه الله ومحمدك